الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل رب رسول الكريم ورحمة وبركاته وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الجمع السلام الله ما الوجود ما الكون ما الحياة على وعلى آله عليكم أجمل وأجل أجمعين وأعظم في في في م ع ر ف ة الله تعالى وهي لب الدين و أ س ا س ا ل إ س ل ا م و ق ا ع د ة ا ل إ ي م ا ن ولا يقبل الله شيء سواها ولو أ ن شيئا فعل على غير أ س ا س ه ا كان باطلا و إ ن للناس في حياتهم محبوبات و م أ ل و ف ا ت ومعروفات وكل يجل ما يعرف فلو أ ن ك كنت منتميا إ ل ى حزب من ا ل أ ح ز ا ب فلا شك أ ن ك ستكون برئيس الحزب م ع ج ب ا وتتحدث عنه ب م ل ء فيك وتنتشي عند ذكره وتمجده وتحسن ذلك ولو كنت مشجعا لفريق من فرق ا ل ك ر ة و ا ل ر ي ا ض ة ستكون بفريقك معجبا وفي محافلك ومجالسك له ذاكره وله معظما ومبجلا وللاعبيه محب ومعجبا وهكذا في ك ا ف ة مناح المعروفات و ا ل م أ ل و ف ا ت والمحبوبات في دنيا الناس وهكذا أ ه ل الفن و أ ه ل ا ل ر ي ا ض ة و أ ه ل ا ل س ي ا س ة وهكذا وبعض الناس إ ذ ا أ ع ج ب بشيخ من شيوخ الدين وبعالم من العلماء أ ي ض ا أ ع ج ب به إ ل ى حد ا ل إ ع ج ا ب و أ ن ت إ ذ ا أ ر د ت أ ن تحدث عن شخص في الدنيا ولله المثل ا ل أ ع ل ى ف إ ن ك تحدث عن من تعرف ولو قيل لك صف لنا فلان أ و حدثنا عن فلان ستقول أ ن ا لا أ س ت ط ي ع ل أ ن ي لا أ ع ر ف ه و ي أ ت ي السؤال العظيم هل تعرف الله وتجله وتثني عليه وتذكره في محافلك ومجالسك منتشيا ومتباهيا ومعجبا ت ب ا ا ه ي و م ومادحا ومثنيا و ذ ا ك ر ا هذه هي ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن وجوهره ا ل ح ق ي ق ة التي غابت على الكثير من الناس وعندها دائما أ ر د د قول الله جل وعلا وما ق د ر الله حق قدره فلو عرفوه لعظموه ولو عرفوه لمجدوه ولو عرفوه ل أ ث ن و ا عليه بما هو أ ه ل ه والله عز وجل عظيم مبجل من عباده معظم أ ث ن ى عليه المثنون أ و لم يثنوا عرفه الناس أ و لم يعرفوا مجدته الخلق أ و لم تمجده ف إ ن ه أ ه ل الثناء والمجد سبحانه وتعالى لو أ ن ي س أ ل ت ك أ ن تحدثني عن ربك و أ ن تثني عليه قلت لك أ ت ع ر ف الله وستكون ا ل إ ج ا ب ة بكل ب س ا ط ة نحن نعرف الله يا شيخ حدثني عنه أ خ ب ر ن ي عنه حدثني عن ربك الذي تعرفه الذي هو بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه الذي بيده مقاليد ا ل أ م و ر الذي اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال الذي تنزه عن الشبيه والنقائص والمثال الذي لا ي د ر ك ه ا ل أ ف ه ا م ولا تبلغه ا ل أ و ه ا م ولا يشبه ا ل أ ن ا م الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام الذي بيده كل شيء العظيم الجليل الرحيم الغفور الودود الرؤوف السميع العليم الجواد الكريم الحنان المنان الحيي الستير الذي بيده كل شيء و إ ل ي ه يرجع كل شيء الذي خضعت له أ ع ن ا ق ا ل ج ب ا ب ر ة وذلت له رقاب الخلق وعنت له الوجوه ورغمت له ا ل أ ن و ف وعبده العابدون وذكره الذاكرون و أ ث ن ى عليه المثنون على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن حدثني حدث يحدث حديث العارفين وهو سيدهم عن وعرفني كان عن العارفين عليه يقول ربك بمولاك وسلم وهو اللهم صلى الله الله إذا لا احصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك ي اللهم ا س ا ا م ل ل لا احصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك لا يستطيع أ ح د أ ن يصف الله على ا ل ح ق ي ق ة ولا أ ن يدرك علم الله ولا أ ن يصل المدى في تمجيد الله وفي الثناء عليه حدثني عن ربك و أ خ ب ر ن ي عن مولاك أ ل ي س هو سبحانه وتعالى جل وعلا الذي عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إ د ر ا ك كنه ودلت ا ل ف ط ر ة و ا ل أ د ل ة على امتناع مثله وشبهه يا هو اللما ي ه ربنا هو اللما هو حدثني عنه إ ن بعض الناس كما قلت لك يحدث عن مخلوقات وعن بشر حديثا عظيما ل أ ن ه يعرفهم ف إ ذ ا عجز لسانه أ ن يجري ثناء على ربه ل أ ن ه لا يعرفه يا ا ل سلام ربنا عظيم و ك ل م ة الله لفظ الجلاله أ ع ذ ب ا ل أ ل ف ا ظ و أ م ت ع ا ل أ س م ا ء ما نطق لسان ب أ ج ل من هذه ا ل ك ل م ة وما سمعت أ ذ ن أ ف ض ل من سمعها ب ك ل م ة الله الله الاسم الذي ترجع إ ل ي ه كل ا ل أ س م ا ء هو اسم الله الذي لم يوصف ولم يسمى به سواه ممكن تلقى زول يسموه الكريم و ا ح د ي ص ف ه يقول رحيم في لكن ما في واحد أ ص ل ا بيكون اسمه رحمن أ و موصوف ب أ ن ه رحمن أ و بالله أ خ ص أ س م ا ء الله تعالى لفظ الجلاله الله والرحمن الله يا أ ع ذ ب ا ل أ ل ف ا ظ في لغتي ويا أ ج ل حروف في معانيها الله يا أ م ت ع ا ل أ س م ا ء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أ ر و ي ه ا ما ردد المرددون ك ل م ة أ ج ل من الله الله ملك الملوك وعلام الغيوب عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال الله الذي هو م ل ج أ الخائفين وملاذ الهاربين و أ ن س المستوحشين الله وتوحيده ج ن ة العارفين الله وتوحيده أ ع ظ م ما ذكر وجاءت به ا ل أ ن ب ي ا ء وجاءت به الرسل يا سلام إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرفه ف إ ن الله عرفك بنفسه ولن تجد من يخبرك عن الله مثله الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا لا يخبرك عن الله و ي ن ب ئ ك عنه كحديث الله عن نفسه وصف نفسه في ا ل ق ر آ ن في خ و ا ت م ا ل آ ي ا ت ونهايات السور ب ا ل أ س م ا ء وبالصفات ا ل ج ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة دخل وهب ابن منبه أ و ابن منبه على اختلاف بين أ ه ل السير في النطق أ ه ي بالتشديد أ م على التخفيف وهب ب ن منبه وهو من كبار و س ا د ا ت التابعين جاء م ك ة معتمرا وبعد ص ل ا ة العشاء اجتمع وتحلق حوله بعض الناس يريدون منه درسا وكان من ج م ل ة الحضور الحسن البصري وعطاء بن أ ب ي رباح سادات العلماء قالوا يا شيخنا حدثنا وذكرنا قال الحسن البصري وكانت عندنا أ س ئ ل ة عندهم م ج م و ع ة من ا ل أ س ئ ل ة ادخروا هذه ا ل أ س ئ ل ة قالوا بعد الدرس ن س أ ل ه ليجيبنا ف ب د أ الحديث بعد ص ل ا ة العشاء يثني على الله ويمجده قال الحسن البصري فما سكت إ ل ا عند أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل فقمنا من عنده بغير سؤال قعد يشكر ربنا ويمجده لحد ما الفجر أ ذ ن أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل أ ذ ن ده كل نظم في ربنا بس الدرس من أ و ل ه إ ل ى اخره ثناء وتمجيد لله سبحانه وهو أ ه ل لذلك و أ ق و ل إ ن وهبا قصر ق ص ربنا ر اللي بيقدر هو يحب المدح يحب الله المدح والثناء من الذي يصل في المدح م ن ت ه ى وفي الثناء غايته من يستطيع أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لا يقدر على ذلك أ ح د كفى أ ن رسل الله جل وعلا سادات العارفين كانوا يثنون على الله بالاعتراف بالتقصير والنقص لكن كما أ ق و ل دائما للناس لم نعرف ربنا حتى نمجده كما ينبغي أ ن يكون التمجيد والثناء أ ت ر ي د أ ن تعرف الله جاء رجل إ ل ى علي بن أ ب ي طالب وقال له هل لوجود الله دليل ربنا فيه الدليل شنو على إ ن و ربنا فيه فقال علي عجب لمن جاء ي س أ ل عن الدليل لوجود الله ووجوده دليل على وجود الله انت في ه ولا ما في ه انت في ه الله برضو فيه انت جاب ا م ن ه ا و ل ا ي ذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم دليل على وجود الله و أ ن ت موجود في هذا الكون من اراد ان يعرف الله إ ذ ا نظر إ ل ى نفسه عرف الله ل أ ن ه سيجد نفسه مليئ ب ا ل آ ف ا ت والنقائص دليل على وجود الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى ومن نظر إ ل ى نفسه وفي أ ن ف س ك م افلا تبصرون سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق من أ ر ا د أ ن يعرف الله فلينظر الى نفسه كل شيء عند ا ل إ ن س ا ن آ ي ة من ا ل آ ي ا ت بعض الناس من ا ل ك ف ر ة الفجر ا ل م ل ا ح د ة يقولون الذي أ و ج د ن ا ا ل ط ب ي ع ة والسؤال ا ل ط ب ي ع ة ع ا ق ل ة أ و م ج ن و ن ة ا ل ط ب ي ع ة عاقله أو مجنونة الطبيعة ولا م ج ن و ن ة ما في زول بده يجاوب جيب لي أ ك ب ر ملحد أ ن ا ا س أ ل ه أ ق و ل لي أ ن ت ج ا ب الكون دشنو يقول لي ا ل ط ب ي ع ة ا ل ط ب ي ع ة دي عاقله ولا م ج ن و ن ة كان بقت م ج ن و ن ة في مجنون بيسوي شغل قدر ده وفي مجنون بيجيب عقلاء اشن النظام ده كله عمله مجنون ولو قال أ ن ا ل ط ب ي ع ة ع ا ق ل ة أ ق و ل أ ت س م ع ن ي إ ذ ا ناديتها أ ت خ ا ط ب ن ي إ ذ ا كلمتها أ ب ي وسعها أ ن تشرع لي و أ ن تدلني وتهديني لما س أ ل فرعون موسى عليه السلام عن ربه قال ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى من الذي هدى كل شيء في هذا الكون والله سبحان الله النمل ربنا أ ل ه م أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخزن الحبوب يشق الحبوب حتى لا تنبت أتكلموا تبقى النمل والرقل له لا منه منه هذا أشياء شجرة شجرة تبقى شقة من الذي هدى النحل ة أ ل م يقل ربك و أ و ح ى إ يشنو إ ل ى النحل ة ي أ ت ي بنظام عجيب م ل ك ة وخدم وشغالات وجنود نظام عجيب كل, كل شيء في هذا الكون بنظام قال تعالى وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض ولا طائر يطير بجناحيه إ ل ا أ م م أ م ث ا ل ك م ما فرطنا في الكتاب من شيء شيء الهام موجود الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى طيب البنى آ د م انظر إ ل ى نفسك البنى آ د م ده أ و ل ح ا ج ة أ ك ل م ك الدماغ ده فيه مليارات الخلايا كل خ ل ي ة تمثل جهاز كمبيوتر مستقل وفيه خلايا ع ص ب ي ة تسمى بالعصبون ا ل خ ل ي ة ا ل و ا ح د ة في الدماغ ق ا د ر ة على أ ن تعمل ميه و مليون م ع ا د ل ة في ا ل ث ا ن ي ة الخلية الواحدة في تعمل مية مليون معادلة في الثانية الرس الدماغ العادي تعمل مليون في في دماغ ا ل إ ن س ا ن العادي قال لك له و عالم بس زول عادي ما مجنون بس زول واعي لكن ما شاطر شديد يعني الفصل إ ذ ا فيه أ ر ب ع ي ن هو بيجي الثلاثين ما بيجي الطيش يعني بيجي الثلاثين بس لكن ما بيجي ا ل أ و ل ولا الثاني ولا ب ي ذ ي ع و في العشر الاوائل ده بيستوعب ا ل م ع ل و م ة شوف انت بتعاين تقول ده جمل و ده عربيه وبوكسي وصالون ا ل م ع ل و م ة د ي ع ش ا ن ت ع م ل ه ا ا ل د م ا غ ي ع ل م ه التي تتمكن من ا ك ط ع ل و م ل ت ي ت ت م ك ي ل و م ت ر م ن ه ن ا ل ي ع ل و ر س و د ا ن أ س ل ا ك م ن ه ن ا ل ي ع ل و ر س و د ا ي ت ت ن من ا ل و التي ت ن من ا ل ع ل و التي ت ت م م م ع ل و م ه ا ل ي تتمكن م ل م ع ل و م ه التي ت المعلومه ل ت م ك ن من ا ل ه ي م ن من المعلومه ا ل ت ن من ا ل ل و م ا ت التي ت ت ا ل ع ل ا ل ش د ت ت ا ل ش د ل و م ا ء س ا ك ن من ا ل م ع ل و م ا ل ب ن من ا ل م ع م ا ت ه القلب في اليوم بيضخ ك م ي ة عشان يضخها برا م و ي ة لو دار يضخ م و ي ة عشان يضخها برا تكون ادائله أ س ل ا ك و م ض خ ة قدر المسجد القلب ده شغال يضخ في الدماء أ ي ح ا ج ة في ا ل إ ن س ا ن تدله على الله العين دي انت عارف الزول برمش ا ل ر م ك ن هذا كان يجب ان يكون ه ن ا ي ر م ش ك في روسيا في ا ل سودان لا يرمشك في ا ل أ ر د ن ويكون ر م يرمشك في س ر روسيا ي في ا ا أو أ ل م ي ا هناك ي رمشه ا في سوريا ا ل ا م في ر و م بلا س ب ب ا ل ر م ج ه او مهم جدا كان ق ف و المانيا ل م يقولون ب بعدين اريك إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود الضرس ده كويس ربنا ج ا ب و لك حسب البنى آ د م ده الدرس ده كان و ا ج ع ه أ و ل حاجه شوف أ ي زول بيمشي ا ل ع ي ا د ة دغش د م ع ن ا عند وجع الضرس الزول كمان بيمشي ا ل ع ي ا د ة دغش عشان ض ر س ه أ و ل ح ا ج ة ب ع د ي ا بكون ل ل صعوت نفع ولا القرنفل و ا نفع و ا ل ح ن يجب ان يكون ل د ك ل ا ه ي ج ان ف ع د ا ل ت ل ج ب ان يدفع دروس دروس دروس دروس د ر ح يدفع دروس و ي ع د ر و دروس دروس د ر و دروس دروس دروس دروس دروس ر و س دروس دروس دروس د ر دروس دروس ا ر و س دروس دروس دروس دروس دروس ل ر و س دروس دروس دروس دروس دروس دروس دروس د ر س دروس دروس دروس د ر ي س دروس دروس دروس د ل و س دروس د دروس و س دروس دروس دروس دروس د ر و دروس و س دروس دروس دروس و س دروس ر و س د ر د ر و و ر و الله ركب ليك لا يزول يشكره ولا ي ز و ب يقول له شكرا الدكتور ي ق ل عليك ا ل د ر س وانت تقول له شكرا و ر ب ا ا ركب ل ك ا ل ا ض ر س دي أ ن ب ت ل ك من مافي و قاعد و ازدر ذاته كما وجعك إ ن ت بتذكر ذاته تهرس في ا ل أ ك ل هرس و تاكل أ ك ل جد فبالتالي شوف أ ي شيء اللسان ده ليتكلم يحتاج إ ل ى خ م س ة و عشرين ع ض ل ة خمسة وعشرين عضلة, 25 عضلة. تتحرك في هذا اللسان ليتكلم والله ناس بنضم نظم جدا لكن ما اعرف ينزعه ا ل ن ظ م ده جاي كف ي والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم ا ل س م ع ة و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون أ ي ح ا ج ة الكبد ف و ت ل ت م ي ة مليار خ ل ي ة أ ي ح ا ج ة انت عارف تحت الجسم ده تحت الجلد في خ م س ة وعشرين مليون مكيف مكيفات تحتج لك عشان انت ت ت أ ق ل م مع الجو البرد برد و ا ل س خ ا ن ة س خ ا ن ة يا خال ناس والله العظيم ما يعرفوا شيء ع ش كذا قال علي بن أ ب ي طالب للرجل عجبا لمن ي س أ ل عن دليل لمن يبحث عن دليل على وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجوده ثم قال إ ذ ا كان الله لا تراه العيون بمشاهدات ا ل أ ع ي ا ن ف إ ن القلوب تعرفه بحقائق ا ل إ ي م ا ن العين ما في توشف ربنا ولن يكون هذا في الدنيا قال تعالى لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وقال سبحانه لموسى إ ن ك لن تراني لا يرى الله عز وجل في الدنيا ولكن المؤمنين يرونه في ا ل آ خ ر ة وفي بعض ا ل آ ث ا ر ا ل ع ظ ي م ة أ ن ه م يسمعون ا ل ق ر آ ن يتلوه الله عز وجل يتلو كلامه الذي أ ن ز ل ه ف ك أ ن ه م ما سمعوا ا ل ق ر آ ن من ذ قبل ه فبالتالي أ ق و ل الله معرفته والدلائل على معرفته ك ث ي ر ة ولكن أ س ا س هذه ا ل م ع ر ف ة م ر ك و ز ة في ا ل ف ط ر ة م و ج و د ة كما قال علي رضي الله عنه في حقائق ا ل إ ي م ا ن التي عرفها المؤمنون بقلوبهم و أ د ر ك و ا ع ظ م ة الله سبحانه وتعالى الله الذي يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللغات وتباين اللهجات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم ب إ ل ح ا ح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين يا سلام أ ج ز و ا الاسال س ربنا إخوانا الذين و ن و ب ق ر أو ي س ت ن ج د و ن ب ا ل ب ش ر إ ن م ا سبب ذلك أ ن ه م اعتقدوا وظنوا في البشر أ ن ه م يقدرون و أ ن ه م ب ك ن الواحد منهم على كل شيء قدير ولكن ل ل أ س ف لم يعتقدوا هذه ا ل ع ق ي د ة في ربهم جل وعلا يا أ خ ي الناس دقوا ل ي س و ا ربنا ن ا س بالروطانه ا ن ا س بالانجليزي و أ ي ز و ا ل ح ا ج ة م خ ت ل ف ة وفي ل ح ظ ة و ا ح د ة يسمعهم جميعا ويعطي كل سائل سؤله صح ولا ما صح صح ولا ما صح هو الله جل وعلا الذي كما قلت لك وهذه ن ق ط ة م ه م ة جدا يا إ خ و ا ن م ع ر ف ة الله ليس فيها تعقيد والطريق إذا الله ليس فيه تعقيد التعقيد في ح ي ا ة البشر ح س ن لو لا تقابل ك مسؤول بتقابله ب أ خ و ي و أ خ و ك بتقابله لكنك إ ذ ا أ ر د ت الله ارفع يديك أ ي ن م ا كنت ولو كنت في بطن حوت فقد سمع الله ذنونا وهو في قاع البحر في بطن الحوت يامن يرى مد البعوض جناحه كما قال صالح بن عبد القدوس يمجد الله ديلال ب ع ر ف و الله ا وهو كذلك يامن يرى مد البعوض جناحه في ظلمه الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها البعوضه في الليل يرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ي ويرى خرير الدم في أ و د ا ج ه ا متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظ ل م ة من فوق عرش للمليك ا ل أ و ل أ م ن علينا ب ت و ب ة أ م ح بها ما كان منا في الزمان ا ل أ و ل هذا هو الله سبحانه معرفته ليس فيها تعقيب و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب ما في تعقيب و س أ ر و ي لكم ق ص ة ب س ي ط ة سئل أ ع ر ا ب ي كيف عرفت الله كيف شنو عرفت الله ماذا قال قال عرفت الله ب ن ق ض العزائم بشنو ب ن ق ض العزائم هذا كلام خطير ب ا ل م ن ا س ب ة و ا ل ل م ز و د فاهم فهم عربي ن ج ي كيف عرفت الله قال بنقد العزائم ما في زول ب م ش ي أ م و ر ه زي ما هو داير وده معناها في ق و ة أ ع ل ى منهم بتمشيهن نقد العزائم الزول يقول ل ك أ ن ا ماشي مشوار بعد شوي اغير ر أ ي ه انت زول ما قلت ماشي مشوار يقول لك من الصباح اعمل كذي واعمل ا ك ت ب ن في و ر ق ة اعمل كذي اكتبني ج ي خبر بتعوفه عدا يخلي الدافن يلغي المواضيع كلها انت بخليك تلغيش نازل هذا يدل على عجزك وضعفك كيف عرفت الله قال عرفته ب ن ق ض العزائم ب أ ن هنالك مسير للناس ومدبر ب أ ن لهذا الكون إ ل ه ا مدبرا وربا مصرفا يصرف ا ل أ م و ر كيف يشاء وحيث يشاء والبشر ينقادون هل كل إ ن س ا ن دار أ ي حاجه لقاها البنى كان بهذه الصورة تعيا ما لو لتغى الله بهذه وتجبر آدم تمرض العزائم عرفت بنقض بيدك وقال آ خ ر ا ل أ ث ر يدل على المسير و ا ل ب ع ر ة تدل على البعير والكون يدل على العلي ا ل خ ب ي ر في ب ع ر ة معناه في اجن في بعير في أ ث ر معناه في ن س م ش و الكون ده يدل بنظامه الدقيق وسننه ا ل م ح ك م ة ونواميسه ا ل م ت ق ن ة وقوانينه ا ل د ق ي ق ة تدل على أ ن لهذا الكون ربا مهيمنا واحدا ولو كان فيهما آ ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا والله يا اخوانا ن هذا دليل والله ذا نجط عربي نجط والدليل على أ ن م ع ر ف ة الله ليس فيها تعقيد و أ ن ه ا في ا ل ف ط ر ة س أ ض ر ب على ذلك أ م ث ل ة طيب تجد دكتورا جامعيا بل ب ر و ف س ر في أ د ق العلوم و أ ص ع ب ه ا ك ا ل ذ ر ة أ و الكمبيوتر عرفت ولكنه ملحد في ولا ما فيه في ه وقد تجد ا م ر أ ة عجوز في ب ق ع ة نائيه تعرف الله و تمجده انا الليل و أ ط ر ا ف النهار في و ل ا م ا ف ي ها شوال د ق ا ل ت ل ي ا ل ل ه كلام أ ن ا كلام ا د ع جبني ق ا ل ا ل شنو ب ي ت س أ ل ربنا ق جسيه يا الله الماك بتشاوز اداني دار ح ا ج ة من ربنا قلت ل ه يا الله إ ن ت ما ب ت ش ا و ز اداني والله هذا ك ل ا م تجي ولد ا ل ه لله شريح تجيب ل ت ل ه ي الله ا شاور ها هو الله لو كان بشاور كان بدنا ا ل س دي كل ه ادرد ما موسى عليه السلام قال ل ل ه أ ل ا س و ي تبين عبادك موسى قال لله ا ل ن ا س دي ا ل مختلفين مالو نزل غنيانين و ن ا س فقرانين و ن ا س ر ؤ س ا ء و ن ا س غفر ب ق و ا كل ه م واحد قال إ ن ي أ ح ب أ ن أ ش ك ر يا موسى قال ل د ه شنو يشكروني انا ل س دي كل ه ا له غنيانين قالوا بشكر منه ولكن ا ن ا س ل ه ا ك د ق يجب ان ي ل ك ا ن هذا التفاوت بين العباد في النعم والتفاوت دليل ق د ر ة و ق و ة الله ف ا و ض بالعباد ل أ ن ه م ا ب خ ا ف ما ز ا ل و أ ن ا ح س ا ل و قال لي أ و ل ا د ك قسم بينتن ا والله بخف ا أ ي ي ز و د ي ن ق د ر بعض لو ج ا ء و الناس ي قليل الدين ب د ي ن ق د ر بعض ل أ ن ه بخف ا لكن ربنا بخف ا ومن قدرته وعظمته أنه ي ف انه و ت ب ي العباد ل ك ن يفاوت بين العباد ابتلاء ابتلى هذا ب ا ل ن ع م ة وابتلى هذا ب ا ل ن ق م ة فالذي اعطي مالا أ و علما أ و م ك ا ن ة أ و و ج ا ه ة أ و منصبا مبتلى والذي منع أ ي ض ا مبتلى ولولا أ ن ه قاهر فوق عباده لما ب ت ل ا ه م لكن ا ب ت ل ا ء ه يدل على ربوبيته وقهره وعلى جلاله وسطوته وعلى عظمته وكبريائه وعلى ملكه وتصريفه وعلى قدرته وعظمته جل وعلا يا ل سلام تلقى لك زول قاري لكن لا يعرف الله والله تلقى أ م ي ي ن والله أ ن ا ل ق ي ت ناس والله ر ج ا ل ما قارين لكن يعرف ربنا ما ع ر ف ه أ ي ح ا ج ة يقولك ل ا ل أ م ر لله من قبل ومن بعد الله ما أ ر ا د لو داعمل ح ا ج ة الموضوع ما تم يقول شنو ها؟ أ ي والله ما أ ر ا د كويس نحن مسلمين ليحكموا هكذا لذلك ا ل إ م ا م الرازي رحمه الله كان عالما ولكنه كان من علماء الكلام وعلماء الكلام الذين يقيسون أ م و ر ا ل ع ق ي د ة بالعقل يعني هم أ ق ر ب إ ل ى ا ل ف ل ا س ف ة فلما دخل نيسابور موطنه كانت له ش ه ر ة اجتمع عليه خلق من الرجال والنساء والصغار والكبار ف ر أ ت ا م ر أ ة عجوز زحاما شديدا قال ما ا ل أ م ر ماذا دهى أ ه ل ن ي س ا ب و ر قالوا الرازي يزورنا قالت الرازي ومن الرازي قالوا الا تعرفينه قالت لا أ ع ر ف ه قالوا هذا الذي يملك أ ل ف دليل على وجود الله عندك ألف دليل ألف قالت لو لم يكن له أ ل ف شك ما كان له أ ل ف دليل وجود الله لا يحتاج إ ل ى دليل بلا ا ل م ر ة عليك الله نجطه ي ولا ما نجطه ي ودي قالت ل يا الله الماك ب ت س ا و ر أ د ن ي والله دي عرفته قالت لي يا الله الماك ب ت س ا و ر أ د ن ي والله الكلام د ه كلام لطيف لطيف جدا معرفه الله ف ط ر ة أ و د ع ه ا الله عز وجل أ ض ر ب للناس مثلا واسمعوا مني هذا المثل يا اخوانا ن ا ل ك د ي س ة ا ل ه ر ة أ و ا ل ق ط ة أ و القط إ ذ ا جاء وسرق اللحم جرى و إ ذ ا أ ل ق ي ت له أ ن ت اللحم من تلقاء نفسك وقف و أ ك ل ا ل ك د ي س ة كرمت له لحمه ب ت أ ك ل و ق ف محله لكن ك ا ن ب ا ر ه خ ش ة المطبخ لا بترجع زور لا بترجع العكاكيز تقوم ج ا ر ي ة تشيل ل ح م و تقوم ج ا ر ي ة ما ت ن ت ظ ر مالك عارف الحرام من الحلال والناس يقول لك يا شيخنا ده حلال ولا حرام بليت ا سمك عارف ه وبينه وبين نفسه عارف الحلال ولا حرام لكن بقول ده لك الفتوه تحلل المس أ ل ة جوب كده وبعدين هو ا ت بيقول الفتوه للشيخ على حسب وقائعي هو يعني يحكي لك الكلام بس أ ش ا ن تقول له في ا ل ن ه ا ي ة شنو حلال بس يرجلك الموضوع كده وجيهو لك ي ق ولذلك لك قبل يقول لك قبل عملت سبع سبع سنة سبع سنة, سنة ي يجيب ي قال و ل لك قبل ح يأخذ ابن ل س ا ة أنت الحرام بتعرفه؟ وهذا صحيح ا ل ف ر ة حتى ع القيم ح ي و ولذلك ا ا ن ت ا ابن ل ق رحمه الله في طرق ا ل ح ك م ي ة في السياسه ا ل ش ر ع ي ة أ ن سليمان عليه السلام اختلف ل ل س ا ا م عنده رجلان في ب ق ر ة كل يدعي أ ن ا ل ب ق ر ة له ولم تكن هنالك بيناء م في زول البقرة حقته لا عنده إنه بدأ حقته حجة ج ا فسليمان أ م ر ه م ا أ ن يفترقا قالوا أ ي زول ي ف ر و و أ م ر ه م ا أ ن يحملا طعاما و أ ن ينادي كل منهما ا ل ب ق ر ة فنظرت ا ل ب ق ر ة وذهبت إ ل ى سيدها الذي كانت تعتاده من ذ قبل فقضى سليمان له ب ا ل ب ق ر ة قال وكت عرفتك البقره عرفتك حقتك شير ومش أزر ثم قال عجبت لابن آ د م عرف ا ل ب ق ر سيده واتجه إ ل ي ه أ ل ا يعرف ابن آ د م سيده فيتجه إ ل ي ه ياخي البقره عرف سيده في ناس تحد يومنا لا اعرف ي سيد ه منه مجهجهين والله العظيم كثير منهم يعني في جهجه واضطراب والله يقول ومن الناس ما ي ت خ ذ من دون الله أ ن د ا د يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله هذا مركوز في الفطر وهذا دليل على عظمته ودليل على قدرته سبحانه وتعالى الله الذي أ و ل ج الليل في النهار و أ و ل ج النهار في الليل الذي جاءنا بليل نسكن فيه وبنهار نلتمس فيه أ ر ز ا ق ن ا ومعاشنا الذي جعل الليل لباسا والنهار معاش الله ا الذي خلق الكون لما نقول ب أ ن الله خلق الكون ليس ا ل أ ر ض ا ل أ ر ض بقاراتها وبحارها ومحيطاتها لا تساوي شيء في عظيم ملك الله وخلقه ف إ ن الله خلق المجرات وخلق ا ل أ ف ل ا ك و أ ق و ل لك شيء ا ل آ ن إ ذ ا نظرت في ليل وفي ظلام شديد إ ل ى السماء ستجدها قد تزينت بالنجوم وترصعت بالكواكب في منظر بهي جميل و ك أ ي من آ ي ه في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات و ا ل أ ر ض هذا المنظر فيه مليارات النجوم والكواكب هذه المليارات من النجوم التي تراها في السماء التي لا تعد والتي هي تعجيز في العد يقول لك ع د شنو نجوم شنو البعد ا م ن و لا تعد لكن عرفت معي هذه التي نراها واحد على مليار من الكواكب والنجوم التي خلقها الله والشمس و ا ل أ ر ض ب ق ي ة الكواكب ا ل ش م س ي ة لا تساوي شيء في هذه ا ل م ج ر ة ا ل ع ظ ي م ة بين المجرات ا ل ع ظ ي م ة لما نقول خلق الله الكون لا نعني بذلك ا ل أ ر ض إ ن م ا خلق الله ا ل أ ر ض والسماوات وما بينهما والله خالق كل شيء هذا هو الله سبحانه يا سلام يا أ خ ي يا أ خ ي م ع ر ف ة الله هذه م م ت ع ة وتريح النفس وتشبع ا ل ف ط ر ة ا ل س و ي ة نعم هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي إ ذ ا ركب الطيارون فوق السحاب وتعطلت المحركات و أ ي ق ن الناس بالهلاك وذعرت النفوس وارتفعت ا ل أ ص و ا ت هل لهم من منجن غير الله بنجوم غير ربنا هناك ب ا ذ و ب في ناس بيعرفوا الله والله ناس تلقاهم شفناهم في الطيارات اسكروا وولدوا بيت ملصقين مع بعض في, في الطيارات دي مما المذيع متاع ا ل ك ب ي ن ة يقولون ا س ا ل ط ي ا ر ة يقولون في معطل تحرك و إ ش ا ر ة ربط ا ل أ ح ز ن الضوي بلا ن ز ه ولا ف ع ا الدينون وربنا بنجيهم اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون سئل اعرابي كيف عرفت الله قال هل ركبت في فلك قال نعم قال هل هاجد بك البحر يقول الزول بساله قال نعم قال إ ذ ا أ ي ق ن ت بالهلاك أ ت ر ي د أ ن ت س أ ل أ ح د ا قال نعم قال هو الله الذي تريد سؤاله واللجوء اليه هو الله سبحانه وتعالى المراه هي تضع طفلها وجنينها إ ذ ا اشتد كربها وضاقت سبلها وسدت أ ب و ا ب ه ا ماذا تفعل تقول تحت و ط أ ة ا ل أ ل م يا الله فيفرج الكرب ويكشف الضر والله العظيم أ م ا يجيب المضطره اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ اله مع الله قليلا ما تذكرون يا سلام ي اخي الله الذي دان له الكون وخضع له الوجود أ ل م تر أ ن الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء إ خ و ا ن ن ا حتى الكائنات تعرف الله استسقى نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء لقومه قال ل قوم نعم ا ل ص ل ا ة الاستسقاء المطربه ة تجد خرج النبي عليه السلام وقومه لما وقفوا في الفلاه ت الاستسقاء طلع صلاة ل ل ا في خ وقف النبي وقف مستغربا ق ا ل ك ن افضل ان ي ن ظ ر فوجد ن م ل ة م س ت ل ق ي ة على ظ ه ه ر ا و ا ل ن م ل ة ر ا ا ف ع ة ق و ئ م ه ا ا ل أ ر ب ع إلى السماء ت ق و ل ل ا ل ه م إ ن ا خلق م ن خ ل ق ف ت ج م على ا س ا ل النبي ل ق و م ه ارجعوا فقد س ق ي ت بدعاء غ ي ر ك م وأشار إ ل ى المستلقيه ن ل ة وكذلك ا و ة أبي ر ر ي ة وكذلك أ ن نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء ق ر ص ت ه ن م ل ة فغضب لذلك و أ ح ر ق وادي النمل فعتب الله عليه قائلا قرصتك ن م ل ة فحرقت أ م ة من ا ل أ م م كانت تسبح ربها والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ت س ب ي ح ه الله جل ثناؤه وعظم جاهه وتقدست أ س م ا ؤ ه فلا إ ل ه غيره في السماء ملكه وفي ا ل أ ر ض سلطانه وفي البحر عظمته وفي الجبال قوته وفي الكون سطوته وفي الخلق قدرته وفي الشرائع حكمته وفي ا ل ج ن ة رحمته وفي النار سخطه وفي كل شيء آ ي ة داله له فيا ع ج ب كيف يعصى ا ل إ ل ه أ م كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آ ي ة تدل على أ ن ه واحد وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد فما خاب يا رب من أملك ص ا ط الطلاب ي ربي ن الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات وبابك م ف ت و و و ح ن ا ل ك ربي ممنوع وخيرك ربي يغدو ويروح فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك ويا قويا ا ل أ ق و ي ا ء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك يا من أجبت د ع اجبت ء نوح فانتصر دمنه الله ل ثناؤه من يا أ ج دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون ي يا من أ ح ا ل النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أ م ر ت الحوت يلف ظ ي و ن سا وسترته ب ش ج ي ر ة ل ي ق ط ي ن يا رب إ ن ا مثله في ك ر ب ة ف ر ح م عبادا كلهم ذنوني هو الله جل ثناؤه وعظم جاهه وتقدست اسماؤه فلا إ ل ه غيره شفت الشكر الجند ه كله لا يصلح أ ن تمدح به بشرا ولا أ ن تثني به على مخلوق كائنا من كان هو لله وحده يا ا ل سلام والله ربنا عظيم وربنا كريم وربنا حليم وربنا رحيم وربنا عليم متصف بصفات الكمال كلها جل وعلا أحبة ينبغي في الله ينبغي أ ن نتحدث بعد هذا عن أ ث ر هذه ا ل م ع ر ف ة في حياتنا ربك الرحمن ي س أ ل ه من في السماوات و ا ل أ ر ض كل يوم شنو هو في ش أ ن يفك عانيه ويهدي ض ا ل ا ويشفي مريضا ويحيي ميتا ويميت حيا ويصرف أ م ر ا ويدبر للناس رزقا ما من باب من ا ل أ ب و ا ب إ ذ ا ت أ م ل ت إ ل ا ووجدت ع ظ م ة الله فيه تتجلى أ ح س ب نفسي ح ق ي ق ة قصرت في الحديث عن الله ولا أ س ت ط ي ع أ ن أ ث ن ي عليه ف إ ن ه أ ح ق من عبد و أ ح ق من ذكر و أ ر ا ف من ملك و أ و س ع من أ ع ط ى و أ ج و د من سئل و أ ن ص ر من ابتغي و أ ح ك م من عدل و أ ع د ل من انتقم لا إ ل ه إ ل ا هو ولا شريك له ولا ند له ولا مثيل له كل شيء هالق إ ل ا وجهه ل يطاع إ ل ا بعلمه و ل يعصى إ ل ا بحلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى ح ف ظ حال دون النفوس و أ خ ذ بالنواصي وكتب ا ل آ ج ا ل ونسخ ا ل آ ث ا ر القلوب له م ف ض ي ة والسر عنده ع ل ا ن ي ة من قدر ما أ ر د ن ا أ ن نعظم الله لا نستطيع ولكن هذا حسبنا وهذا ما يليق بنا ف ن س أ ل ه أ ن يتقبل ثناءنا وذكرنا له وما ذكر الله ب أ ع ظ م من ق ر ا ء ة كتابه و ت ل ا و ة آ ي ا ت ه وما مجد الله ب ك ل م ة أ ج ل من لا إ ل ه إ ل ا الله التي خير ما قالها رسول الله والنبيون من قبله عليهم صلوات الله أ ج م ع ي ن لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن لهذه ا ل م ع ر ف ة أ ث ر ى قال ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله م ع ر ف ة الله نوعان م ع ر ف ة إ ج ل ا ل و م ع ر ف ة إ ق ر ا ر أ م ا م ع ر ف ة ا ل إ ق ر ا ر ف ي س ت و ي فيها جميع الخلق بما فيهم ابليس إ ب ل ي س يقول الله فبعزتك لاغوينه اجمعين إ ب ل ي س يقسم بالله يعرفه إ ب ل ي س لم يقل ب أ ن الله غير موجود لكنه أضلأ ن ابليس س ا قالوا حتى أ ن ه غير موجود إ ب يقول وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق إ ن م ن و ا ان م ن و ا ان الله كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن ك ف ر فلما كفر قال إ ن ي بريء منك إ ن ي أ خ ا ف الله لكن م ع ر ف ة إ ب ل ي س لا تنفعه شيئا ل أ ن ه ا م ع ر ف ة إ ق ر ا ر أ م ا م ع ر ف ة المؤمنين الخلص الكمل م ع ر ف ة إ ج ل ا ل م ع ر ف ة توجب تعظيمه والحياء منه وحبه والإنقياد وتوجب ا ل إ ن ق ي ا د لشرعه و ا ل إ ذ ع ا ن ل أ م ر ه والخضوع لحكمه والتذلل بين يديه هذه هي ا ل م ع ر ف ة ا ل ن ا ف ع ة وغيرها لا ينفع ولذلك إ ن من كمال م ع ر ف ة الله أ ن تعبده والا تعبد سواه أ م ا و إ ن ك لو عبدت الله وعبدت سواه ما كنت مؤمنا ولا موحدا إ ن م ا ينطبق فيه قول الله وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون هذا ش ر لذلك لا توحيد إ ل ا ب أ ن تكفر ب ا ل آ ل ه ة أ و ل ا ثم تؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لا ن ف ص ا م لها والله سميع عليم فمن نفى النفي المطلق كان كافرا لو أ ن شخصا قال لا إ ل ه وسكت لكان كافرا ولا يكون مؤمنا إ ل ا بنفي و إ ث ب ا ت أ ن ينفي و أ ن يخرج و أ ن يخلع جميع ا ل أ ض د ا د و ا ل أ ن د ا د و ا ل آ ل ه ة من قلبه تعلقا ولجوء و أ ن يلجا إ ل ى الله عز وجل ولذلك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف نفسك هل أ ن ت عارف بربك تعرفه إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ت أ ك د من هذه ا ل ح ق ي ق ة كيف أ ن ت عند الشدائد وعند الرخاء كيف أ ن ت في دعائك وسؤالك وفي عباداتك ومن صرف شيئا من ا ل ع ب ا د ة لغير الله و إ ن صرف شيئا لنبي من ا ل أ ن ب ي ا ء كفر و إ ن كان المعبود عيسى عليه السلام لماذا كفر الله النصارى ل أ ن ه م اتخذوا عيسى عليه السلام شنو الها ولم يكن عيسى عليه السلام في يوم من ا ل أ ي ا م إ ل ه ا ولن يكون إ ل ه ا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 إ ن كنت أ ع ل ا م ا ل غ ي و ب ما ق ل ت لهم إ ل ا م ا أ م ر ت ن ي ب ه أن ي ع ب د و ا ا ل ل ه ر بي وربكم وكنت علي هم شهيد ا م ا د م ت في هم فلم ا توفيتني كنت أ ن ت ا ل رقيب علي هم و أ ن ت على كل شيء شهيد إ ن ت عذبهم ف إ ن ه م ع ب ا د ك و إ ن ت غ ف ر ل ه م ف إ ن ك أ ن ت ا ل عزيز الحكيم دتو ح ي د توحيد ربك و مات ج ا ه ج ه انت ربنا د ا ي ل ف ت ه ربنا عرفت إ ذ ا عرفته ناجيه و ا س أ ل ه والجا اليه و أ ن ز ل حوائجك به و أ ن ا ح ض ر ب ل ي ك م مثل بسيط ق ص ة ب س ي ط ة جدا دائما هذه ا ل ق ص ة تؤثر في هذه ا ه ا ل ق ص ة كان هنالك رجل من السلف مشلول أ ص ي ب بالفالج الفالج معناشن و الشلل غير أ ن يده اليمين تتحرك وفي ل ي ل ة من الليالي استيقظ فوجد نفسه في وقت السحر والناس نيام فرفع يدا و ا ح د ة م ش ل و ل ة إ ل ى الله ومن س أ ل الله م س ت ي ق ن أ ع ط ا ه م ش ك ل ة الناس ما عندهم يقين الواحد يديك عنده م ش ك ل ة ق ولكن ا ش ي خ نبيك تقولو أ س أ ل الله ي ق و ل بلاشه وزودا أ ن ا الله مني ارفعني لا تريني ارنين تريني ارنين تريني ارنين تريني ارنين تريني ارنين تريني ارنين ت ر ي ع ي ارنين ت ر و ن ي ا ل ن ه ن ارنين ارنين ارنين ارنين ارنين ارنين ا ل ن ي ن ارنين ا ر ل ي ن ارنين ارنين ارنين ارنين ارنين ا ل ن ي ن ارنين ارنين ارنين ارنين ارنين ض ع ف شديد ف د ذ ا رفع يد و ا ح د ة وقال شو زوده قال لي الله شنو قال له اللهم يا عالم الخفيه اي ك ل م ة ق ا ل صح و ز ي ا د ة اللهم يا عالم الخفيه ويا من السماء بقدرته م ب ن ي ة ويا من الارض بعزته م ط و ي ة ويامن الشمس والقمر بنور جلاله م ش ر ق ة و م ض ي ئ ة اللهم يا مقبلا على كل نفس م ؤ م ن ة ز ك ي ة اللهم يا مسكنا رعب الخائفين و أ ه ل التقيه يا من ن ج ى يوسف من رق ا ل ع ب و د ي ة يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضيه يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على ك ث ر ة الحوائج إ ل ا جودا وكرما اللهم إ ن ي أ س أ ل ك شفاء عاجلا فقام على طوله يمشي والله يا اخواننا في ناس ربنا ب ي ع ر ف و يا أخي ق م ة التوحيد و ا ل م ع ر ف ة أ ن ت الله عرفته اي إ ذ ا عرفت خاف منه ويحذركم الله نفسه تخاف منه تجتنب محارمه عظيم بهذه ا ل ع ظ م ة وجليل بهذا الجلال اجتنب محارمه واحتكم إ ل ى شرعه ودينه و ك له مستسلما إ ذ ا عرفته وعلمت أ ن ه مطلع عليك فراقبه في السر والعلن واعلم أ ن ه مطلع عليك و أ ن ه لا تخفى عليه خافيا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من و ر ق ة إ ل ا يعلمها ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا رثب ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين إ ذ ا عرفته أ ن ه قوي ما الذي يمنعك أ ن تتوكل عليه يا سلام ما ذكرت التوكل إ ل ا وذكرت هاجر أ م إ س م ا ع ي ل وزوج الخليل عليهم السلام وضعها إ ب ر ا ه ي م في م ك ة ولم يكن ب م ك ة إ ن س ولا جن ولا حيوان ولا طير إ ن م ا كانت الجبال و ا ل أ و د ي ة والصحراء ق ا ح ل ة و م ح ش ة وضع فيها ا م ر أ ة لا تستطيع أ ن تدافع عن نفسها ومعها طفلها الرضيع في تلك ا ل ب ق ع ة وفي ذلك الوادي الذي هو غير ذي زرع ووضع ع ل ا ق ر ب ة ما ء و ج ر ا ب ت م ر فلما ولا واعطاه و أ ع ط ا ه هاجر ظهره نادت ه ق ا ل ت يا إ ب ر ا ه ي م الله أ م ر ك بهذا اتقلك وقتا ن منه ربنا قال نعم قالت اذهب ف إ ن ه لا يضيعنا قلت لا ضيعنا والله الناس يقول لك الزمن ده الله ما أ م ر بالهلك تولات ق و ك ل ت على الله يقول لك الله ذا ت ما أ م ر بالهلك ل أ ن ه م يتعاملون مع المحسوس ولا يعرفون قيمه وعظمه الله سبحانه وتعالى أ خ ت م بما ب د أ ت به وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أ ط و ا ر ا إ ن م ع ر ف ة الله الحقه ي ا ل م ع ر ف ة التي تجعلك تنقاد له تنقاد له عبدا من العبيد و أ ن ت كعبد من العبيد فقط اكتفي بهذا القدر أ س أ ل الله جل وعلا ان يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ ن يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و أ ن يزينه في قلوبنا و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ي ن ي ك ذ ا ك لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرت ولا هما الا فرجت ولا كربا الا نفست ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلا إ ل ا عافيت ولا ضالا الا هديت ولا مسافرا إ ل ا ر ذ د ت ولا غائبا الا حفظت ولا ميتا الا رحمت ولا أ ي م ا إ ل ا زوجت ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا واعنتنا عليها يا رب العالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد